وفي آية والذين هم على صلاتهم يحافظون التي هي من صفات المؤمنين معادلة كبيرة إحداهما في المنافقين تارك الصلاة أو مضيعيها والأخرى في المؤمنين المحافظين عليها أي أن الصلاة هي المقياس والحد الفاصل وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أما أثر الصلاة في الإسلام وأثرها على الفرد والجماعة فهو أعظم من أن يذكر وقد وجدنا بعض آثارها وهو المراءة في العمل أيزدواج ازدواج الشخصية والانعزال في منع الماعون أي لا يمد يد العون ولو باليسير لمجتمعه الذي يعيش هو فيه وقد جاءت نصوص صريحة في أهمية الصلاة عاجلا وآجلا ففي العاجل قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ومن الفحشاء دعو اليتيم وعدم إطعام المسكين في الدرجة الأولى ومنها كل رذيلة منكرة فالصلاة إذن سياج للإنسان يصونه عن كل رذيلة وهي عون على كل شديدة كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة فجعلها قرينة الصبر في التغلب على الصعاب وهي في الآخرة نور كما قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الآية مع قوله عليه الصلاة والسلام إن امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وقوله يمنعون الماعون قيل في الماعون الزكاة لقلتها والماعون القليل والماعون هو المال في لغة قريش وقيل هو ما يعين على أي عمل ومنه الدلو والفأس والإبرة والقدر ونحو ذلك وإذا كان السهو عن الصلاة يحمل على منع الماعون فإنما من يمنع الماعون وهو الآلة أو الإناء تقضى به الحاجة ثم يرد كما هو دون نقص فلا يمنع الصدقة أو الزكاة من باب أولى ومن هنا لم يكن المنافق ليزكي ماله ولا ليتصدق على محتاج بل ولا يقرض آخر قرضا حسنا ولذا نجد تفشي الربا في المنافقين أشد وأكثر وهنا يأتي مبحثان أولهما حكم الرياء وما حده والثاني حكم العارية أما الرياء فقيل هو مشتق من الرؤية والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد عليها وقد جاء في الحديث تسميته الشرك الخفي قال صلى الله عليه وسلم إن اخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي قالوا وما الشرك الخفي يا رسول الله قال الرياء فإنه أخفى في نفوسكم من دبيب النمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام وجاء قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وبيان الشرك فيه أنه يعمل العمل مما هو لله أصلا كالصلاة أو الصدقة أو الحج ولكنه يظهره لقصد أن يحمده الناس عليه فكأن هذا الجزء منه مشاركة مع الله حيث أصبح من عمله جزء لطلب الثناء من الناس عليه وقد جاء حديث أبي هريرة عند مسلم يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه أما حكم الرياء في العمل ففي هذا النص دلالة على رد العمل على صاحبه وتركه له فقيل إنه يكون لا له فيه ولا عليه منه وقيل لا يخلو من ذنب كما حذر الله تعالى منه بقوله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء الناس وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به رواه مسلم والتسميع هو العمل ليسمع الناس به كما في حديث الوليمة فاليوم الأول والثاني والثالث سمع ومن سمع سمع الله به فالرياء مرجعه إلى الرؤية والتسميع مرجعه إلى السماع ومعلوم أنها نزلت في قريش يوم بدر وقد أحبط الله عملهم وردهم على أعقابهم وقيل إنه محبط للأعمال لمسمى الشرك لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أي يشرك به وأجيب بأنه يحبط العمل الذي هو فيه فقط فإن راء في الصلاة أحبطها رياءه ذلك ولا يتعدى إلى صومه وإن راء في صلاة نافلة فلا يتعدى إحباطه إلى صلاة فريضة وهكذا قد يبدأ عملا خالصا لله ثم يطرأ عليه شبح الرياء فهل يسلم له عمله أو يحبطه ما طرأ عليه من الرياء فقالوا إن كان خاطرا ودفعه عنه فلا يضره وإن استرسل معه فقد رجح أحمد وابن جريد عدم بطلان العمل نظرا لسلامة القصد ابتداء ودليلهم في ذلك ما رواه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخراساني أن رجلا قال يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل فمنهم من يقاتل للدنيا ومنهم من يقاتل نجدة ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله تعالى قال كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا وذكر عن ابن جرير أن هذا في العمل الذي يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام أما ما كان مثل القراءة والعلم فإنه يلزمه تجديد النية الخالصة لله تعالى أي لأن كل جزء من القراءة وكل جزء من طلب العلم مستقل بنفسه فلا يرتبط بما قبله وهناك مسألة أخرى وهي أن العبد يعمل العمل لله خالصا ثم يطلع عليه بعض الناس فيحسنون الثناء عليه فيعجبه ذلك فلا خلاف أن هذا ليس من الرياء في شيء لما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل عمل الخير يحمده الناس عليه فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن رواه مسلم وقد ذكر بعض العلماء أن من كان يعمل عملا خفيا ثم حضر بعض الناس فتركه من أجلهم خشية الرياء أنه يدخل في الرياء لأنه يضعف في نفسه ان يخلص النيه لله وفي هذا بعد ومشقة أيها المستمعون الكرام ندعو الحديث عن منع الماعون للقاءنا القادم إن شاء الله لتصرم وقت لقائنا دونه فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته